وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْوَابِينَ غَفُورًا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه كان بعباده خبيراً بصيراً ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً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 فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً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 إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها اخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما